همت إليك فلما أجهدت هنت إليك فحنت قبل حاديها إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف ابقى ضليلا في الفلاتها يا مقبلا لحطام الدار يجمعه بالله هل سوف تبقى كي تبقيها ان لم تجرني برشد منك في سفري فسوف ابقى ضليلا في الفلاتها يا مقبلا لحطام الدار يجمعه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 وأحمد والرحمن بنها قصورها ذهبون والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيه يوم بلوسيها فت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت ولي أنت وليها ما فلما أجدك إليك فحنت قبل حادها أما تهيأت للفردوس تخطبها فمهرها طاعة لله باريها أما تهيأت للفردوس تخطبها فمهرها طاعة لله يا مما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها همت إليك فلما أجهد التعب غنت إليك فحنت قبل حديها